اناريل <تصفيق> ربي وهو عطول باخد لي حق قال يا قلبي بدعي انا ربي عني هواك مهما على قلبي شاوي الاني دواء انت مينك انت انت ولا حتى نسمه هواء بمدى قلبي بيسامح ما بينسا بيتعلموا مش رح ينسا ويكون باب علمك ما في حدا بظلم ولا في قلة كمانسا قلبي بيسامح ما بينسا بيتعلموا مش رح ينسا ويكون باب علمك ما في حدا بظلم ولا في إليك مرزا انت لوي طيب يا ظالمي جرب ترتاح بالليل وتغفى هو العليل هو بينصفني والعنوشي بدني بيخفى عمري ما بيشكي لغير الله هو إلى واجعي وهلمي تأمينك انت انت ولا حتى نسمة هواء بمدى